يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا 110. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا كان في. 111. إنه ظن ان لن يحور بل بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذت لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عليهم الْقُرْآنُ لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون وَاللَّهُ أعلم بما 117. ونشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير